لآن القرآن الله م و ا و ع ه النابلسي ر ل ر ح م م ا للعلوم ن إياك الاسلاميه ا ت ق ي م صراط ا ذ ي عليهم غير ن أنعمت ل من عذاب ش د ي د الذين ي س ا ت ب النابلسي ل ف ل ا ل د ك ت ر م ح ا ت ب ا ل ن ا ب ي واذ ظلم موسى لقومه اذكروا 「あんなの」 um ف أ و ح ى إ ل ي ه م ر ب ه النابلسي ل للعلوم د الاسلاميه No.、Uh -huh. 「私の名前は何でも」 ا ا ل ل ظ موسوعه ي ن النابلسي وأدخل ا ل ل ع ل ي م الاسلاميه ا ن ه بإذن ر ت ح ف ي ا سلام طيبة كشجرة طيبة أ ص ل ه ا ث الله ب ت و ا في ا ل س م ا ء generating you、uh -huh. you 「そして私たちはこの世を変えないように」 Thank you. ف موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه موسوعه النابلسي للعلوم ن ر ب الاسلاميه إ ن 「私の思い出を忘れずに」 Bye.、Um.